شوالي الشيخ في نفس الكاثر فضر عنك في نولا من كتابه يثم في بيان منهج الدكتور الربيع وقع لكتاب الشيخ في وقت بكتور وجمع ستة من هذه العناويل لم أعج عند الدكتور الربيع يعني من الشيخ ربيع يرى أزم الحفنات وذكر السيئات وأيضا عندنا نوضي قول الدكتور الربيع أتباع المزاهر الفقية تكفير الدكتور الربيع لجماعة ٥٠٠ تخفير الدكتور ربيع هذا كله كذب ولا نعم هذا كله كذب طيب وزير ولا شك وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع وقلت ايضا في الأنش القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناهي شيئا لكن نأخذ عليه شبتهم وخشوتهم في الرد على من يرد عليهم ونحن نصحناه يعني بالكلام هو رجل يعني يقبل النصيحه في من أعلم ولا نذكر على الله أحده أن يلطف من عبارة وأن يترطق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله وإنما بالناس الذين قد يغترون بشيء من أقواله وكتاباته وأما أنه مكفل لا هذا بلا شك انه افتراء على الدكتور هذا الرجل تعرفوا معنى اين هو يا رسول مجرد السريع في الكوتيب راضي رفعته معنى نسأل الله هو يقدرني على قراءتها والنظر فيها